الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حمد يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الـ الـ الأربعون من دروس القواعد الفقهية شرح القواعد الفقهية الخمس وقد سبق الحديث على القاعدة الثالثة ألا وهي المشقة تجلب التيسير القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك أو لا يرفع بالشك وقد ذكرنا أدلة هذه القاعدة الأخيرة من ذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن ذلك أيضا قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولا حرج يعني الذي ورد فيه ايضا الحرج كذلك ذكرنا قول النبي عليه الصلاه والسلام انما بعثتم ميسرين ولم معسرين وذكرنا قصة العرابي وذكرنا قول النبي عليه الصلاه والسلام للصحابيين يسرا ولا تعسرا وللسلاسه يسروا ولا تعسروا وذكرنا قول النبي صلى الله الدين يسر ان الدين يسر ان الدين يسر وذكرنا ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره وذكرنا أيضا قوله إن الله انما اراد بهذه الامه ماذا اليسر ولم يرد بهم العسر انما اراد الله بهذه الامه اليسر ولم يرد بهم العسر وذكرنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله شرع الدين فجعله سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا كما ذكرنا أيضا ما رواه الشيخان من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصره ما, ما لم يكن إثما ثم ذكرنا ما خرجه العلماء من الفروع حول هذه القاعدة وذكرنا أن جميع رخص الشرع وجميع التخفيفات الشرعي هي ماذا منذرجة تحت هذه القاعدة كما ذكرنا أن أسباب التخفيف في العبادة كم هي سبعة وذكرنا اولها ماذا السفر ثم السفر ذكروا له رخصا ثمانية كما ذكر النووي واستدرك عليه أيضا ابن الوكيل رخصة تاسعة كما ذكرنا ايضا الثاني السبب الثاني ما هو المرض المرض وذكرنا ما يتعلق بالمرض ومن ذلك رخصه التيمم عندما شقة استعمال الماء وعدم الكراهية في الاستعانة الكراهة في ماذا؟ في الاستعانة من يصب عليه أو يغسل أعضاءه والقعود في صلاة الفرضي وخطبة الجمعة والجمع بين الصلاطين والاتجاع في الصلاة والتخلف عن الجماعة والتخلف عن الجمعة مع حصول الفضيلة طبعا واليوم لا زال عندنا, عندنا السبب الثاني وهو ماذا؟ المرض ويندرج تحته أيضا من الرخص الفطر في رمضان الفطر في رمضان يعني إذا كان الإنسان مريضا فعدة من أيام أخر كما قال الله عز وجل إذا كان مريضا لا يستطيع الصيام فعدة من أيام أخر وكما أيضا مسألة ترك الصوم للشيخ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وأيضا المرضع, المرضع وكذلك الحامل هذه مسألة سبق أن أشرنا إليها في الدرس الماضي قلنا بأن ابن عباس يرى ان الايه محكمه وليست منسوخه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعده من ايام اخرى ام قال وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فديه طعام المساكين واما ما زعموا بان هناك لا نافيه محلوفه وعلى الذين لا يطيقونه هذا ايضا غير صحيح وزعموا أن هناك قراءة وهذه أيضا لا تصح بل وعلى الذين يطيقنهم لأن سبقا قلنا بأن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال مرت ثلاثة مراحل كما أن الصيام أحيلت ثلاثة أحوال أحيلت ثلاثة أحوال ومن ضمن الأحوال التي أحيلت فيها ماذا؟ كان الصيام بالخيار معنى بالخيار يعني انت صحيح يعني لا تشتكي من شيء بل تشكر ولا تشكر صحيح ولكنك لم ترد الصيام أنت مخير بين الصوم وبين ماذا الإفطار الإفطار ثم لما نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشرف اليصم أوجب الله الصيام على المقيم الصحيح المقيم الصحيح ورخص للمريض والمسافر يقول عبد الله بن عباس هي هذه الآية ليست منسوخة تبقى محكمة يعني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرضع والحامل إذا لم يستطيع الصيام فماذا عليهم؟ ماذا عليهم؟ قال أن يأكلوا ويطعموا عن كل يوم مسكينة هذا ما يطلق عليه عند الفقهاء الفيدية أو الكفارة الخفيفة هذا حتى هذه مسألة الفيدية ومسألة الكفارة لا دليل عليها أبدا بتاتا إنما هي مجرد أقوال وهي على إذا قلنا بها فهي مستحبة إذا قلنا بها فلذلك عندما نسأل غالبا ما أسأل يعني عن مسألة الفدية أنظر إذا كان الرجل غنيا أقول له الفدية في حقك مستحبة إطعام كل عن كل يوم مسكينة مستحب في حقك وليس واجبا أبدا ومن أجاب ذلك فلا دليل له ولا دليل على الوجوب وطبعا الأموال محسنة مصونة محفوظة ومحرمه إلا بدله ولا دليل الا عن طيب خاطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يوجد دليل لا دليل ابدا كذلك من المسائل التي تندرج تحت السبب الثاني الانتقال من الصوم إلى الاطعام في الكفاره الانتقال من الصوم الى الاطعام في الكفاره وكذلك من المسائل التي تندرج تحت هذا السبب الثاني الخروج من المعتكف الخروج من المعتكف وطبعا لعلنا سنتكلم إن شاء الله عن, عن الاعتكاف فالاعتكاف يعني أن يلزم الإنسان مكانا للعبادة طبعا والصحيح أن الاعتكاف يكون في كل المساجد الجواز في كل المساجد وإن كان بعض الفقهاء اشترط أن يكون المسجد الجامع المسجد الجامع حتى لا يخرج من ماذا من المسجد الى إلى ماذا حتى لا يخرج من المسجد إلى مجد الجامع إلى مجد الجامع فنقول له ماذا؟ الأفضل أن يكون الاعتكاف في المجد الجامع الذي تقام به الخطبة حتى لا يخرج الجمعة أما من قال بأنه لا صلاة وذكر حديثا على أنه صحيح بطرقه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة والشيخ الألباني رحمه الله يعني تبع بعض الظاهرية وقلده كثير ممن يعني لا يتحرك إلا بما يقوله الشيخ الألباني رحمه الله يعني كعلي حسن ومن على شاكلته من المقلدة فقالوا لا أعتي كافة إلا في المساجد الثلاثة وألف رسالة ورد من العلماء ردودا قوية والحق معهم وليس مع الشيخ الألباني رحمه الله وطبعا الشيخ الألباني معجور اجتهاد فأخطأ فله أجر أجر الاجتهاد وليس أجر الخطأ لكن الصحيح أن الاعتكاف في كل المساجد وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا الاعتكاف كامل الأجل الاعتكاف كامل الأجل ومعلوم أن لن نافية إذا دخلت على الحقائق الشرعية فيها الخلاف بين العلماء هل تفيد الإجمال أم لابد من التقدير هناك لا صلاطة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونختلفه هل لا صلاة يعني كاملة كما قالوا أيضا لا صياما لمن لم يبيت النية من الليل هل باطل؟ كما قالوا أيضا لا صلاة لمنفرد خلف الصف هل باطلة؟ قالوا إذا كانت قرنة فتكون باطلة كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل حديث وابسة لمعمد قال له أعد صلاة رأى صلاة منفردا والصفوف زالت لم تكمل ولم ناقصة فقال له أعد صلاة فإنه لا صلاة لك أعد صلاة فقوله أعد صلق قرينا صريحة وأن حديث مستقل لا صلاة لمنفرد خلف الصف يترك الصفوف الصف لم يكتمل وينتقل الى الصف الأول ليكون قريبا من الباب ولسيما في رمضان الآن إحنا في رمضان ليخرج قبل الناس هذا صلاته يعني عند الجمهور يعني ناقصة وعند كثير من علماء الحديث باطلة عند كثير من علماء الحديث باطلة واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنها باطلة لأنه قال أعد أعد صلاة فإنه لا صلاة لك أمر ونهي في معنى النهي إنه لا صلاة لك نفي في معنى النهي أعد صلاة ومعلوم أن الأمر بالشيء على الراجح نهيون عن ضده أن الأمر بالشيء نهيون عن ضده والأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا الوجب إلا إذا كانت هناك قرينة كما هي معلومة في علم أصول الفقه كما هي معلومة في علمي أصولي الفقهي مفهوم طيب إذن مسألة معتكف المعتكف الاعتكاف هو ان يعتكف وان يلزم الانسان مكانا خاصا وفيه نصوص كثيرة وقد اعتكف النبي صلى في العشر الأواخر واراد مرة أن يعتكف واراد مره ان وماذا فعل جاء النساء النبي صاصم الله وكل ان ضربنا الخيمه في بيت في بيت في المسجد فقال النبي لي من هذه الخيمه قالوا لي فلانه هذه الخيمة قال لي, لي, الخيمة؟ قال, لي قال النبي عليه الصلاه والسلام قال أردنا أو او الخير اردنا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع خيمته ولم يعتكف لكنه اعتكف في ماذا في العشر الأواخر في العشر الأواخر وأيضا الاعتكاف له أحكام ستأتي إن شاء الله المهم إذا كان مريضا هذا هو الشاهد عندنا إذا كان مريضا يخرج من اعتكافه ليذهب به او يخرج ليذهب به إلى ماذا إلى المستشفى للتداوي للتداوي طيب وهل يقطع التتابع المشروط في الاعتكاف الجواب لا يقطعه لغير سبب لا يقطعه لغير سبب والإنسان طبعا عندما ينوي شيئا لله عز وجل ويجيب على نفسه شيئا ولا سيما إذا كان نظرا يصبح واجبا في حقه ولا يجوز له أن ماذا أن يقطع الاعتكاف وسيأتينا الكلام إن شاء الله عن الاعتكاف ونخصص له درس خاصة وهل الاعتكاف يبدأ به ما بعد صلاة الفجر على ما هو الراجح أم بعد صلاة العشاء على قول ثان وأيضا وهل يشترط فيه الصيام أم لا يشترط فيه الصيام يعني في رمضان وفي غير رمضان وايضا ما قاله الفقاء وهل يحضر المجالس العلمية أم يشتغل بالصلاة والذكر فقط وأيضا هل يجوز له أن يشيع الجنازة وأيضا هل يجوز له ان يخرج لاعاده المريض وايضا هل يجوز له ان يقلب زوجته إذا عادته يعني يعني زارته في المعتكف وايضا هل يجوز له ان يدرس العلوم الشرعيه وايضا هل يجوز له يعني ان ترجل له شعر, شعر امراته شعره وايضا هل يجوز له ان يخرج الى مكان للحمام وايضا وايضا هذه احكام تتعلق بالاعتكاف يعني حتى لو بعيد النجعه نتركها فيجوز للإنسان في حالة مرض أن يقطع التتابع المشروط في الاعتكاف في الاعتكاف كما أن المريض يجوز له أيضا أن ينيب من يحج عليه من يحج عليه إذا كان لا يستطيع هنا نقف وقفة مختصرة كثير من العلماء يقول النيابة كالحنابلة النيابة في الحج حتى ولو كان الرجل صحيحا حتى ولو كان الرجل صحيحا هذا قول عنده وإن كان النصوص كلها يعني إذا كان كبير الصن لا يستقر على الدابة كما جاءت امرأة وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها يعني أتى على والدها لأنه لا يستقر على الدابة فقال حج على والدك وكذلك رجل جاء يسأل النبي صاصم فأذن له وكذلك النبي صاصم سمع رجل يلبي لبيك اللهم لبيك على شبر شبرمه قال من شبرمه هذا قال رجل من أهلي واحد من أهلي من عائلتي هنا بعضهم قيد كالشيخ الألباني رحمه الله واتبع لبعض الفقهاء الجامدين على النص يعني كالظاهرية والشيخ الألباني قال هذا الذي يحج هذا الذي يحج على أحد ينبغي أن يكون من أهله وأقاربه, وأقاربه بينما العلماء أطلقوا أطلقوا لا يستطيع مريض او كبير في السن يحج على لكن الشرط الوارد واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله هل حج على نفسه هو هل أدى حجة الـ الـ الـ الإسلام أم لا فريضة الحج أم لا فإذا أدى فريضة الحج فبها هو نعمة وإلا ماذا يحج على نفسه لأنه المقال لبيك اللهم لبيك على شبر مقال من شبر ماذا قال الرجل من أهلي أحج عليه فسأله النبي أحججت على نفسك قال لا قال حج على نفسك ثم حج على شبرمه فلذلك كثير من الناس الآن إما لمرض أو لكبر في السن والبعض للأسف يفر من الحرارة لا يذاب يعتى الأموال لمن يحج عليه وهذا حتى إذا كان مريضا أو كان كبيرا في السن نقول له انظر الذي يحج عليك الأفضل أن يكون من أقاربك الأفضل لا نقول واجب الأفضل أن يكون من أقاربك ثم ثانيا نقول له انظر من سبق له أن أدى فريضة الحج أن يكون قد أدى فريضة الحج هذا ما, هذا ما أمره أن يحج على نفسه أولا أن يحج على نفسه أولا بل المرأة يعني التي سألت كانت قد حجت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم كما أذن لآخر في رواية أن يحج على والده والده ولكن هناك نصص أخرى تقيد أن يكون قد حج على نفسه والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد حجت على نفسها لأنه سألتها في وقت الحج وهي كانت حاجة كذلك المريض او الذي لا يستطيع ان يرمي الجمار ينيب أم لا الجواب نعم الاستنابة في الحج والاستنابة في ماذا؟ في رمي الجمار في رمي الجمار لأن الزحام وكثرة الناس والرجل مريض إذن والإسلام مبني على ماذا؟ على التيسير ومبني على التخفيف فكيف الرجل على الرفق؟ كيف الرجل يرمي الجمار في هذا المكان الذي يعج ويضد يعج بماذا بالحجاج بعضهم ما شاء الله يعني يعرف الآداب وبعضهم للأسف يدفع ولا يبالي يقاتل كأنه يريد أن يقاتل عدو فلذلك هذا الاستناب هنا جائزا سواء كان مريضا أو كان ماذا أو كان كبير السن ولذلك تلاحظون أنهم يأتون بهم في, ماذا؟ في شكل كمثل شكل محمل حمالات يحملونهم سواء في السعي أو في الطواف في الطواف يحملونهم يعني لوحة كبيرة أو كمثل كرسي ثم يطاف به وأيضا في السعي بين الصفا والمروى وكذلك يذهبون بهم إلى عرفة وكذلك في مزدلفة وكذلك في مينة هذا كله جائز هذا كله جائز ومعلوم لأن المشقة تجلب التيسير تجلب التيسير نقول له على قدر المستطع هذا إذا وجد ماذا؟ إذا وجد من يعينه وطبعا ليس في هذا فحسب فقال علماء يجوز انسان أن تعين أخاك حتى في الطهرة أن تعين أخاك حتى في الطهرة لا يستطيع أن يتوضى تعينه تصب له الماء إذا كان لا يستطيع أن يغسل يده على الراجح يجوز لك أن تغسل يده إذا كان لا يستطيعون يغتسل على الراجح يجوذ لك أن تساعده في الاغتسل إذا كان ما هناك من يساعده يصلي على قدر المستطع فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم بإفاءة منه ما استطعتم ما استطعتم كذلك المريض المريض يعني أنتم تعلمون أن الحج أن الحج له ماذا له واجبات وله أركان وله ممنوعات فطبعا الواجبات. معلوم دائما ننبه على ان الفرض والواجب شيء واحد خذوا هذه القاعدة الفرض والواجب شيء واحد إلا عند الأحناف وفي صورة عند المالكية وهذه سبق أن قررناها في دروس علم أصول الفقه الوجوب الوجوب هو الفرض لا فرق بين الفرض والواجب كل فرض فهو واجب كل فرض فهو واجب وكل واجب فهو فرض إلا الواجب الاستحبابي هذا شيء آخر المهم الأصل الواجب هو الفرض أما الأحناف يفرقون فقالوا إذا ثبت الفرض ما ثبت بدليل متواطر قطعي والواجب ما ثبت بدليل آحادي هذا الفرق عند الأحناف الفرض ما ثبت بدليل متواطر يعني دليل يعني قاطع والواجب ما ثبت بدليل احادي حديث الاحد يعني الفرض يثبت بالكتاب والسنه المتواتره بخلاف ماذا بخلاف الواجب يثبت بخبر الاحد يثبت بخبر الاحد المالكيه الجمهور عندهم الفرض ما هو هو الواجب والواجب ما هو هو الفرض والأحنف ماذا قالوا؟ قالوا الفرض ما كان دليله متواطرا من الكتاب والسنة والواجب ما كان دليله أحاديا يعني حديث الأحد طيب المالكية عندهم لا فرق بين الفرض والواجب إلا في الحج هيدا كيف تحصلوا هيدا يعني عندهم المالكية عندهم الفرض والواجب واحد. إلا في مسألة ماذا؟ مسألة الحج الحج يقولون ماذا؟ يقولون الفرض المعروف الوقوف بعرفات الطواف الساعي الإحرام لكن عندهم الفرض هل ينجبر بالدم؟ قالوا لا ينجبر بالدم والواجب أنت تنجبر بماذا؟ تنجبر بالدم تنجبر بالدم إذا الواجب في الحج غير الفرض يعني عندهم الفرق الفرض واحد في كل العبادات إلا في الحج عندهم الفرض شيء والواجب شيء آخر الفرض إذا فقده الإنسان يبطل حجه بخلاف ماذا الواجبات, الواجبات. ماذا عليه في الواجبات عليه الفدية الرجل لم يقب بعرفه عرف فرض ولا لا لم يقب بعرفه هل عليه دم طبعا عليه دا لكن هل ينجبر ينجبر هذا الفرض بالدم لا ينجبر لا ينجبر لكن الرجل لاحظوا الرجل حلق حلق قبل ماذا قبل الذبح وقبل الطواف ماذا علي علي على الراجح الدم عليه الدم مفهوم اذا عندهم الفرق بين الواجب وماذا الاحرام فرض الطواف فرض السعي فرض الوقوف بعرفه فرض فاذا اخل بفرض نقول له اعيد حجك لكن إذا اخل بواجب نقول عليك عليك ماذا عليك الذب انت تذبح ان تقدم ماذا هديا ان تقدم هديا طيب التحلل تحلل من ماذا من الاحرام التحلل من الإحرام طبعا إذا شرطه فهذا جائز لكن إذا لم لا يعني يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة ويشترط محبسي حيث حابستاني والنبي عليه الصلاة والصنف في ماذا في الحديبية هناك اشترط فإذا هناك يذبح هناك يذبح وتكتب له عمرة هناك يذبح. فإذا اشترط فهذا أيضا عليه أن يتحلل من الإحرام مع ماذا؟ على وجه ماذا؟ على وجه عند الشافعية عند الشافعية كذلك مسألة التداوي بالنجاسات التداوي بالنجاسات الخمر الخمر اختلف العلماء فيها هل هي نجسة أم لا؟ الجمهور على أن الخمر نجسة الخمر نجسة وطبعاً لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي ماذا قال؟ قال هي داء وليست بدواء إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولكن قال العلماء البنج هذا المسكار البنج اللي كي هذا رأى حرام لكن جائز لماذا؟ للتداوي جائز للتداوي طيب الرجل يأكل يجوز له وحصلت له غصه غصه يعني لقمه وقفت لماذا وقفت لا هي في حنجره فماذا يفعل وبجانبه رجل را في يده قنينه من الخمر وان لم يفعل يموت ماذا يفعل ياخذ منه القنينه ويشرب لاستساق القصه الغصه لان يجد فرصه لا لا استنساغ الغصة كذلك الرجل يموت جوعا ووجد ميته وجد ميتة يأكل على خلف بالعلماء هل يأكل إلى أن يشبع أم يشد الرمق فقط قالوا إذا كان يعلم أنه في الصحراء في المفازة لا ببيداء لا يمكن أبدا أن يجد بيوتا في ماذا في؟ وفي وجهته وفي صفره هذا يأكل إلى أن يشبع يأكل إلى أن يشبع لكن إذا كان يترجى أن يجد بيتا وأن يجد من ينقله هذا يأكل وهل يتزود معه يأخذ معه الجيفة ويأخذ معه الميتة الجواب لا الجواب لا يعني إلا ما اضطررتم إليه. ولكن الضرورة لا كما يقول البعض الضرورة تقدر بمق... بقدرها كما قال علماء العصر وعلماء الفقه الضرر يزال. يزال بأي شكل من الأشكال يزال الضرر ومعلوما أنهم يقولون الضرر يزال ويقولون الضرورة تبيح المحظورات المحظورات هي الممنوعات المحرمة لكن متى؟ الآن الواحد يذهب إلى البنك إلى المؤسسات الربوية ليأخذ قرضا بربا ويسمونها فائدة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسمى بغيري بغير اسمها هذه من يأخذ قرضا بريبا ويقول بأنه في حالة ضرورة هل هذه تعتبر ضرورة؟ لا أبدا الضرورة بحيث إذا لم يفعل يموت إذا لم يفعل يموت والإسلام جاء لماذا؟ لصيانة الأنفس ولحفظها ومعلوم الأنبياء والرسل جميعا كانوا متفقين على الكليات الخمسة كانوا متفقين على الكليات الخمسة حفظ النفس منها حفظ النفس حفظ الدين حفظ العرض حفظ المال فإذا هنا وجدنا أن الرجل إذا لم يفعل سيموت غصة إذا لم يفعل سيموت إذا لم يفعل سيموت أنا أقول هنا الضرورة جائز كذلك أكل الميت نقول له الضرورة جائز طيب رجل تزوج امرأة وزعم أنها وجدها ثيبا لم يجدها بنتا وجدها امرأة وجدها ثيبا انا ذاك الان يوجد يوجد اطباء ويوجد ايضا حتى طبيبات ماذا نفعل النظر الى العورة حرام انتم تعلمون ان النظر الى عورة اخيه ملعون يعني كارثة اذا كيف ينظر الى عورة اخيه لكن الرجل يقول ان امرأتي ليست ليست بكراً إنما هي ثيب هل يجوز هل يباح للمرأة أو للرجل لم نجد مرأة ووجدنا الرجل هل يباح للرجل أن ينظر إلى العورة أو زعم زعمت مرأة أن الرجل عنين أن الرجل عنين أنه لا يستطيع أن يجامع يعني آلة الجماعة صغيرة جدا. وهذا من أسباب الفرقة طبعا فماذا نفعل؟ هنا يجوز له، يجوز لماذا؟ يجوز للطبيب أو لغيره أن ينظر إلى عورته ولذلك قالوا بيتا هذا من من الأبيات التي قرأناها في الصغر عندما كنا ندرس أبن عاشير وجاز للنسوة احفظوا هذا البيت وجاز للنسوة للفرج النظر وجاز للنسوة للفرج النظر وجاز للنسوة للفرج النظر إذا كتبه واحد يعني بعدين الباقي يكتبه منه من النساء من النساء إن دعا له, إن دعا له النظر أو الضرر إن الضرر يعني يجوز للإنسان أن ينظر إلى فرج المرأة من أجل ماذا طبيب أو امرأة أي مرأة يعني اللي هي مسؤولة في مسائل توليد وجاز للنسوة في الفرج النظر يؤمن النساء إن دعا له نظر إن نظر نعم طيب ايضا هذا السبب وفيه كلام طويل هذا السبب ونتركه إلى وقت آخر إن شاء الله وننتقل إلى السبب الثالث السبب الثالث السبب الأول ما هو قلنا الصفر السبب الثاني ما هو المرض السبب الثالث ما هو الإكرار الإكرار الإكرار في كلام طويل جدا ولكن انا أشير إليه وإن شئتم أن نخصص دروسا في الإكرار كما فعلنا في كتاب في شرح كتاب أصول الفقه منظومة التي نظمتها داخل السجن شرحناها وصلنا فيه الآن إلى 57 درسا يعني في أصول الفقه طيب الثالث السبب الثالث الانكراه الانكراه وطبعا الاكراه بيننا ان هناك ينبغي ان يكون المكره والمكره والمكره به والمكره عليه والمكره عليه فنحن نقول يباح لكن هنا موضع الشاهد فقط يباح للمكره للمكره المكره هو من من يكره عن الشيء اما المكره هو من الناس أنا أكرهك على كذا أنت مكره وأنا مكره أنت مكره اسم مفعول وأنا مكره اسم فاعل يباح للمكره الذي هو أنت التلفظ بكلمة الكفر يباح لماذا؟ للمكره التلفظ بكلمة الكفر وكذلك إذا أكرهتك على شرب الخم هل يباح لك؟ الجواب يباح لك, يباح لك. حتى قال العلماء إذا أكره على إتلاف مال الغير قالوا يجوز له أن يتلف مال الغير يعني بحيث إذا لم تفعل لا ربما أقتلك ولا ربما أضربك ولا ربما ولا ربما تتلف مال هذا تفسده وتقوم بإحراقه أو بإتلافه هذا قالوا جائز أو وجدنا ميتة ميتة حمار وجدنا حمار ميت فأكرهتك على أكل لحم الحمار تأكله أم لا الجواب تأكله وجدنا بولا أكرهتك على شر شرب البول وأنت بين أمرين أحلاه ما مر أحلاه ما مر ماذا تفعل تشرب البول تشربه أكرهتك على اكل الغائر ماذا تفعل نعم ماذا تفعل إذن ماذا نقول له نقول له يعني افعل هذا افعل هذا والاسم ليس عليك انما الاسم على من اكرهك انما الاسم على من اكرهك مفهوم هذا طيب اكرهك على اكل رمضان الفطر في نهاري رمضان الفطر في نهاري رمضان اكاكه على الفطر في نهاري رمضان هل عليك شيء اكلت هل ترد اليوم المالكيه قالوا يرد اليوم بحرمة الصوم والصحيح لا شيء عليه والصحيح لا شيء عليه بل القائلون بأن بأنه يستحب في حقي أن يرد اليوم يبقى خروج من الخلف إذا شاء أن يرد اليوم لا وإن كان على القول الراجح أنه لا يرد لأنه أكره كما إذا كان الرجل أكره على, ماذا؟ على إطلاف المال الغير هل يضمن؟ لا يضمن هل يضمن المال؟ لا يضمن المال. شرب الخمر هل يجلد عليه؟ لا يجلد. لا يجلد. كذلك ماذا؟ كذلك ال ال الافطار الصيام لا شيء عليه. لكن لو اكره على قتل نفس معصومه. لو اكره على قتل نفس معصومه، لماذا نقول على نفس معصومه؟ لان الرجل اذا كان قد قتل او يرجم لانه محصن سبق له أن تزوج بعقد صحيح وهو قدم للقتل فأكره أن يقتله هو الجمهور على أنه جائز الجمهور على أنه جائز لأنه قاتل النفس والامير يعني أقام عليه الحد وأراد أن يقتله وهذا أكره على القتل يقتله لكن إذا لم يكن من هذا النوع عادي أمر عادي شخص عادي لا هو قتل ولا عليه القصاص ولا شيء من هذا القبيل هل يجوز لك أن تقتله وأنت مكره الجواب لا لا يجوز لك أن تنقذ نفسك من أجل ماذا من أجل غيرك لا يجوز لك أن تنقذ نفسك لتتلف نفس غيرك طيب أكرهت على الزنا أكرهت على الزنا هل تزني الجواب لا حتى ولو كان ماذا الإكرام بالقتل حتى ولو كان الإكرام بالقتل وكريت على اللوات العياد بالله على اللوات هل تستجيب له الجواب لا الجواب لا ولذلك قال العلماء إذا فعل يقام عليه حد الزنا كما يقام أو يعزر في مسألة اللوات يعزر في مسألة اللوات وطبعا اختلف في ماذا في مسألة التعزيل أما الحد معروف حد الزنا إذا كان ثيبا يعني امرأة ثيبة إذا كان الرجل سبق له الزواج بعقد صحيح لاحظوا بعقد صحيح لماذا نقول بعقد صحيح إذا كان العقد فاسد على الراجح لا لا يعتبر ثيبا إذا كان قد زنى ثم قد زنى ثم يعني أقيم عليه الحد جلد مئة جلدة وتغريب سنة ثم أيضا زنى زن مرة أخرى هل نقول له هذا يقام عليه الحد لأنه ثيب الجواب لا لأنه يبغى أن يكون عقد شرعي عقد شرعي زواج صحيح لكن إذا عقد ولم يدخل نقول له الجواب لا أيضا يجلد فقط ويغرب سنة لكن هل يرجم حتى الموت الجواب لا لكن إذا ثبت له الزواج الصحيح هذا يجلد مئة جلدة ثم يرجم جمعا بين. النصوص. يجلد مئة جلدة ثم يرجم إنه ورد أنه يجلد ثم يرجم ولذلك بعض العلماء يجمع بينهما والبعض الآخر قالوا أنه يعني يرجم حتى الموت يرجم حتى الموت وأما المسائل الأخرى ففيها اجتهاد ففيها اجتهاد يشمعنا فيها اجتهاد فيها اجتهاد يعني المعلوم أن كل ذنب كل ذنب أو معصية كل ذنب او معصيه لا حد فيها في الإسلام الا وفيها التعزير فقط لا حد فيها في إلا كان ذنب الذي ارتكبه الانسان هذه قاعده مهمه كل ذنب كل ذنب سجلوها واحفظوها كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام الا وفيها التعزير فقط سجلوا القاعدة وافهموها جيدا وهذه القاعدة من القواعد المسلمة عند الشافعية وعند بعض العلماء كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها أو لا حد فيها في الإسلام لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعذير فقط إلا وفيها التعذير فقط ما معنى هذا لاحظ كل ذنب ومعصية وهذه من الكليات المعروفة في القواعد الـ الـ الأصولية والفقهية كل ذنب وهي مسلمة وقاعدة القتل أمة بالقبول كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعذير فقط مثلا الرجل شرب الخب كين الحد يقول لا ما كينش كين يجلد كم أربعين مئة جلدها لهذا كزاني نعم لهذا شريب الخام يجلد كم, كم جلده؟, أربعين جلدة جلده أربعين جلدة وثبت أنه ثمانين جلدة هذا على حسب اجتياده لكن أقربه أربعون جلدة طيب زنى وهو غير محصن ماذا عليه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة زنى وهو محصن اسم قلت زوج يعني محصن اسم قلت زوج وطلق هذا نجلده مئة جلدة ثم نرجمه حتى الموت قاذفا مرأة أو رجلا بالزنا اتهمه بالزنا وليس له شهود يجلد كم جلدة ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم المئاته بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ثمانين جلدة طيب لكن الرجل عامل ذنبا من الذنوب ولم يرد فيه نص يحدد ماذا؟ عقوبة لحد محدد هنا الحنابلة قالوا يجوز للإمام أن يجتهد والشافعية قالوا لا يجوز له أن يزيد فوق عشرة أسوات لأنه ورد حديث فوق عشرة أسوات والصحيح والصحيح يعني هذا الحصر لا يعني أنه لا يجوز له أن يجتهد بل يجتهد يعني هذه مسألة التعذير التعذير هو التعذير التعديل. فالحق للإمام أن يجتهد الحق للإمام أن يجتهد إما لأن ولذلك ترون أنهم يجندون خمسين ألف جلدة جلد. وطبعا ما هي دفعة واحدة عنده خمسين في, في, في الأسبوع خمسين جلدة في الأسبوع وتعطى له مقصطة في المكان العام وقد هذا في يعني بعض الدول في المكان العام ولكن الفرق بين جلد التعزير وجلد الحد جلد الحد ليس كجلد التعزير جلد التعزير يكون أشد وأقوى أما جلد التعزير فحتى قالوا العصي ما ينبغي أن يسدها هكذا بل هكذا يكون الضرب خفيفا هذا في الحد أما التعذير يشدد عليه نادى التأديب وهذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى أمر القاضي أو الحاكم إلى أمر القاضي أو الحاكم هذا يسمى ماذا؟ يسمى التأديب ويسمى التعذير وهذه قاعدة مسلمة عند الشافعية كما أن الحنابلة عندهم قواعد ان هناك الأئمة هناك من له قاعدة مسلمة عندهم وخرجوا عليها فروعا كثيرة في مذهبهم مثل المالكي ماذا عندهم؟ المالكي عندهم مسألة سد الضرائع جلب المصالح عند دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح يكاد أن يكون مذهب مالك مبنيا على هذه القاعدة مبنيا على هذه القاعدة الحنابلة عندهم ايضا قاعدة عندهم كل ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام كل ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام ما معنى هذا؟ يعني أنا أستحي منك وآتيت وأخذت حاسوبي أو أخذت كتبي وأنا أستحي يعني لا أستطيع أن أقول لا فإذن معنى أنك تأكل الحرام أو أخذت مالي تأكل الحرام لأنه وإن كنت أنا ساكت لأن لا, لا نقول هنا السكوت من علامة الرئيس هذه قاعدة ليست دائمة السكوت من علامة الرئيس السكوت علامة الرضا في الزواج وليس في أخذ مالي للغير بدون طيب خاطره أو سكوت العلماء على المنكر في بعض الأحيان لا نقول سكوتهم ماذا دليل على الرضا لأننا ربما لا يستطيعون أن يتكلم لا يكلف الله نفسنا إلا وسعى يخشى على نفسه يخاف بعيد إذا تكلم ولربما يفعل به كذا وكذا كما كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرا قال لو تكلموا لضربوا وكذلك أبو ورينة يقول أخذت عننا وقرأني من العلم أما أحدهما فقد بثته بينكم وأما الآخر لو تكلمت نقطع هذا البلعون إلى غير ذلك فالمهم الشاهد عندنا ان القاعدة هذه عند الحنابلة مسلمة وهم يقولون ماذا ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام والمالكية عندهم قواعد يعني من العلماء من جماعها يعني مسلمة عندهم منها القاعدة التي ذكرت ومنها الحرم لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله ما يعلم أصله وطبعا كما سبق أن قلت بأن إذا علم أصله يتعلق بذمام كثيرا إذن السبب ماذا الثالث ونقف على السبب الرابع وهو النسيان السبب الرابع النسيان والنسيان مسقط للإثم كما قلنا لأن المرض مسقط للإثم الله. كما قلنا أيضا في السفر مسقط للإثم وكما قلنا أيضا الإكراه مسقط للإثم, الإكراه مسقط للإثم. والإكراه في أنواع ولم نتكلم عن الإكراه لأن أشرنا إلى أن هذه القاعدة ما يتخرج وما يندرج تحتها وذكرنا الأسباب المعروفة السبعة أو الرخص التي يذكرها العلماء والتخفيفات التي يذكرها العلماء فذكرنا هذا من باب, ماذا؟ من باب أشار فأشار وإن شاء الله في الدورة الثانية نتوسع أكثر ونذكر الكلام موسعا ونذكر أيضا أدلة المذاهب الأربعة ونذكر قول كل مذهب وما بنى عليه قوله وأن العلماء يعني إذا قالوا قولا فالعمل على ماذا؟ على الدليل وليس على أقوالهم انهم اقوال العلماء كما هو معلوم قاعده مسلمه ايضا ان قول العالم يستدل له ولا يستدل به يستدل له ولا يستدل به لا تقل لي فلان قال. فلان قال قول فلان يحتاج الى ان نستدل عليه وان نستدل له لا ان نستدل به لا ان به. تقول لي فلان قال لي كذا وكذا قل هات برهاناكم وان كنتم صادقين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أما تقول العالم الفلان الكبير ما أدري أش هذا لا يلتفت إليه بل العلم قال الله قال رسوله قال رسوله وما سوى ذلك وسويس الشيطان لله في مسائل الاجتهاد فنأقذ بأقوال العلماء الكبار الذين لهم تجربة والذين لهم حكّة والذين لهم علم والذين لهم ورق والذين لهم خوف والذين لهم يعني صيدق والذين لهم إخلاص أنا ذاك ممكن أن أخذ بقولين إذا لم نفعل لا إثم علينا بل إذا وجدنا مثلا أقوال للصحابة صحابة يقول قول صحابة آخر يقول قول صحابة آخر يقول قول الإمام مالك الإمام أحمد عنده طريقة ما هي الطريقة التي عنده يقول على أنه إذا وجد مثل هذا يجعل قول عبد الله بن عباس قول عبد الله بن عباس وقول عبد الله بن عمر وقول عمر وقول يجعلها مذاهب يجعلها مذاهب والإمام مالك أيضا يعني إذا قال وجدنا العمل على هذا في المدينة أو وعمل أهل مدينة فماذا يقصد به؟ يقصد به الفقهاء السبعة يقصد به الفقهاء السبعة يقصد به الفقهاء السبعة إذا سمعت عمل أهل المدينة فالمقصود به الفقهاء السبعة والله تعالى أعلم وأحكم ونقف على السبب ماذا الرابع, الرابع إذن ما هو السبب الأول الصفة ما هو السبب الثاني المرض ما هو السبب الثالث الإكرار وذكرنا لكل سبب دليله والله تعالى أعلم